من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم مكين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونغ Whoa, whoa, whoa.